「やさしいこと ر って عشان

I'm not a o i a b l to do that.

You're a big...

「え <a>

م و س و ع النابلسي ل ل ل و م ا ل ا س ل ا م ي

و س النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا

「なんでら

نبينا لمحمد نبينا لمحمد, نبينا لمحمد

「あなたは نبينا を借りてくれた人間の手を借りてくれた

قبضه الهادي <سؤال> الشفيع <سؤال> وصاحبيه والبقيع <سؤال> اكتب لنا نحن الجميع <سؤال> زياره <سؤال> لحبيبنا

الاماني رعضها قد خلق ا ل م ج ب ى و ب ا ل ح ب ي المصطفى صفى و ط ب ا ع

صلى عليه دائما في ك ل حين ربنا و آ ل ه و ص ح ا ب ه اهل المعاني والوفاء <تصفيق>

النبي السيد العرب الى قممته يدي ففرج و قربي جاء على <تصفيق> سيد النبي السيد العرب الى قمم

<متحدث> بينا يا طه ا ل و ن ا ت بين يديكم ف ل ه ن ا معدني يا س ا ي ق ا ل ح ج ر ا ل ف ي ح يا سندي يا ع ر ب ي النبي

يا ساكن الحجر ة ي ر ي ح ا ئ ي يا سندي يا على بيت النبي

ただいま。

حتى يا طيبه بكم عيشي الى الاعباب ي ت ن في صدر ا ا ل

و م ن عيشي إ ل ى ا ل أ ب د ي ة

حتى يطيب بكم عيشي الى الامانيه أ ن ر د حتى إلى ل ا أ

ح ي انتم ت شاهدتكم ي إذا حضارة أ حياتي إ ذ ا شاهدتكم ح ض ا ر ة و إ ن حجبتم تغيب الروح من

「あっちへとあれ」「そんなこあ

موسوعه النابلسي ب للعلوم ن الاسلاميه

「こんばんは」

「ありがとう」「ありがとう」「ありが

「ありがとうございました」<音声>

ليله الاسراء وارى هدى و ل م ت ر ك ن صلى الله عليه وسلم

「」は「すいませ